أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون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 مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبر القول ام جاءهم ما لم ياتي ابائهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جنن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 قلل من وَمَن ومن فيها إن كنتم تعلمون قلل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون المر رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا تتقون قل م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 حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إِذَا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلّي أعمل صالحا في ما تركت كلا إن كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا ساب بينهم يومئذ وَلَا ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفحوجهم النار وهم فيها كالحون تلفحوجهم النار وهم فيها كالحون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 رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اَخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادٍ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا فغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إنتم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 قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا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 وَقُرَّبِ ٱلرَّبِّ غَفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ